و ا ت موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم الاسلاميه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 فانكحوا ما قابلكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعونوا واتوا النساء صدقاتهن رحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السبعاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إ ذ ا ظ ل ب و ا النكاح ف إ ن انستم منهم رشدا إ ل ي ه موسوعه ا م و النابلسي إسرافا و للعلوم ن ك الاسلاميه ن ن غ كان فقيرا ا فليأكل ر ب م ع وللرجال ف فإذا دفعتم إ ي ه م م أ و ا ه فأشهدوا م عليهم وكفى بالله حسيبا ل نصيب مما ترك الوالدان و ا ل أ ق ر ب و ن وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أ و كثر نصيبا مفروضا و إ ذ ا حضروا ا ل ق س م ة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه, فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريته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 إ ن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و إ ن كانت و ا ح د ة ف ل ا ن نصف و ل أ ب و ي ه لكل واحد منهم السدس مما ترك إ ن كان له ولد ف إ ن لم يكن له ولد وورثه أ ب و ا ه فلامه الثلث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 فإن كان ولهن أو د ولهم الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلن ه اذتمن مما تركتم من بعد وصية بها وصية توصون وإن كان ر ج لفضيله و الدكتور محمد راتب فلكل ا ح د ل ن ه م ا ا ل س ي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 فيها خالدين فيها وذلك الفوز ل ا ع ظ ي موسوعه م النابلسي للعلوم ا ل د ا فيها و ل ه ع ذ ا ب م ه ي ه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 وليست ا ل ت و ب ة للذين يعملون السيئات حتى إ ذ ا حضر أ ح د ه م الموت قال إ ن ي تبتلعان و و ل ل ذ ي ن يموتون وهم كفار اولئك أ ع ت د ن ا لهم عذابا أ ل ي م ا يا أ ي ه ا الذين امنوا لا يحلونكم ان ترثوا النساء كرها و ل الدكتور ر ا ن ولا تضلوهن ع لتذهبوا ببعض ما آ ت ي ت م و ن الا أ ن ي أ ت ي ن ب ف ا ح ش ة م ب ي ن ة وعاشروهن بالمعروف ف إ ن كرهتموهن فعسى أن, فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا و إ ن أ ر د ت م استبدال زمان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 ولا تنكحوا ما لك حباؤكم من النساء إ ل ا ما قد سلف إ ن ه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أ م ه ا ت ك م وبناتكم و أ خ و ا ت ك م وعماتكم وخاناتكم وبنات ا ل أ خ وبنات ا ل أ خ ت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 كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم, أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أ ج و ر ه ن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد ا ل ف ر ي ض ة إن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 محصنات غير, مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أ خ د ا ن ف إ ذ ا احصن ف إ ن أ ت ي ن ب ب ا ح ش ه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خ ش ي العنت منكم و أ ن تصبروا خير لكم والله غفور الرحيم. يريد الله يبين لكم ويهديكم سند الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله, عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أ ن ت م ي ل و ا ميلا عظيمه يريد الله أ ن يخفف عنكم وخلق、الإنسان. موسوعه النابلسي ا ذ ي للعلوم ا أ و ا ل ك بينكم م ب ا ل ب ا ط ل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 سيئاتكم. نكفل موسوعه سيئاتكم ل تتمنوا ما النابلسي ا للعلوم ا ل ل من ا س ل ا بكل م ي ء ولكل جعلنا م و ل و ع ه ا ترك ا ل و ا ا ل د ن و ا ل ق ر ب و و ن ا ل ذ ي ن عقدت أ ي م ا للعلوم ه كان ى كل الرجال شيء شهيدا ق على ا ل ن س ا ء بما ف ض ل ا ل ل ه ه ب ع ض م على بعض ي ه وانفقوا من أ م و ا ل ه م فالصالحات خانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن ف ع ظ و ن و ه ج ر ن في المضاجع و ا ض ر ب و ن ف إ ن أ ط ع ن ك م فلا تبغوا ع ل ي ه م سبيلا ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان ي ر ي د إ ص ل ا ح ا يوفق الله بينهما إ ن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين الله شيئا إحسانا به وبذي القربى وبذي القربى الجنب والصاحب واليتامى والمساكين والجار والجار الجنوب والصاحب بالجنب ولكن امامكم ان الله لا يحبون كالا مهتل ا فخورا الذين يضحون ب ويك مرون ا ا ل ن س ب ا ل بحر ويكتمونه ما ا ت م الله من فضل ه وعتدى أ لنا للكافرين عذاب ا مهينا والذين يقولون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 「どうした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 حديثا. يا ايها الذين آ م ن و ا لا تقربوا الصلاه و َ أ َ ن ت ُ م ْ سكرى َُ حتى ََّ تعلموا ََُْ ما َ تقولون ََُُ ولا ََ جنبا ُُ و ً الا َّ عابري َِ سبيل ٍَ حتى ََّ ت َ و ْ ت َ س ِ ل و ا و َ إ ِ ن كنتم ُُْْ مرضى َْ او على ََ سفر ٍََ أ َ و ْ جاء ََ أ َ ح َ د ٌ منكم ُِْْ من َِ الغائط ََِْ أ و لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا الم تر ا ن ى الذين موتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا السبيل والله أعلم بأعداد أعلم اولئك هم ا ل م ع ج ز و ل ي الدنيا و ا ل ص ي ر ه من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ل ي ا م ب ا ر س ن ت ه م وطعنا في الدين ولو أ ن ه م قالوا سمعنا و أ ط ع ن ا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إ ل ا قليلا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا, مصدقا لما معكم من قبل ه ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم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 ما آ ت ا ه م ا ل ل ه من فضل ف ق د آ ت ي ن ا آل ه غ ي ت ا ب و ا ل ح ك م ة و آ ت ي ن ا ه م م ل ك ا ع ظ ي م ا ف م ن من آمن ه به م و م ن ه م من صد عنه وكفى ب ج ه ن م س ع ي ر ا إ ن الذين كفروا ب آ ي ا ت ن ا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرا, غيرا ليذوق العذاب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 فإن ت ت ز ع موسوعه في ف شيء ر د ه الله إلى ل ا و ر ل ل إن كنتم تؤمنون ب ا و النابلسي ي و ل آ خ ر ك خيرا و أ ح ن ت أ و للعلوم ا أ م تر ن ن أ ه آ م ن و ا بما أ ن ز ل إليك و م ا أ ن س ل ا م ي ا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 و ل و أ ن ه م د ظ ل م و ا ل ن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 او اخرجوا من ديركم ا ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا ل آ ت ي ن ا ه م من لدننا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول ف ا و ل ك مع ل ذ ي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 ولئن ا ن ت ك م م ص ي ب ة ق ا ل قد أنعم ا ل ل علي ه إذ لم أ ك ن م ع ه م ش ه ي د ا و لن ئ أصابكم تتقون من الله لن ي ق و ل أ ك أن لم تتقون من و ا ل ل ي لن ت معهم ف أ ف و ز فوزا ع ظ ي م ا ف ل ي ق الله ت في ي س ب ا ل ل الذين يشرون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 ل و ل ا أ س و ع ه النابلسي للعلوم ا ت ق ى و ل ا ت س ل م و ا ت ي ل ا أ ي ن م ا ت ك و ن و الله ي الحسنى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 ت و ض ي ل ه ا ل د ك ت ر س ل ن د راتب النابلسي ويقولون ط ا ع ة ف إ ذ ا ب ر ز و ا من عندك بيد ط ا ئ ف ة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون ف أ ع ر ض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أ ف ل ا يتدبرون ا ل ق ر آ ن أ ف ل ا يتدبرون ا ل ق ر آ ن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 ومن أ ص د ق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا أ ت ر ي د و ن ان تهدوا من أ ض ل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وادعوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أ و ل ي ا ء حتى يهاجروا في سبيل الله ف إ ن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتمهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون إ ل ى قوم بينكم وبينهم ميثاق أ و جاءوكم حصرت صدورهم ان ي ق ا ت ل و ن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 ومن د ي ة س ل إلى أهله إلا م ة كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنة وإن كان من قوم بينكم ي مؤمنه ميثاق فدية مسلمة م فدية رقبة إلى أهله وتحرير ة فمن ف لم يجد ص شهرين متتابعين توبة من توبة الله الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها, خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه و ل موسوعه ع النابلسي ه ا ا ل ل ع ل آ م ن و الاسلاميه إ ض ف اسماء الله ا ل ح ي ن و ا فتبينوا ولا تقولوا لمن أ ل ق ى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض ا ل ح ي ا ة الدنيا فعند الله مغانم كثيره ا كذلك كنتم من قبل ل ل من فمن الله عليكم تعملون القاعدون الله لا المؤمنين للضرر فتبينوا خبيرا يستوي غيره كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من إن وفضل ا ا ل م ج ه د و ن ي سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأموالهم الله ف الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة و ك ل اجرا وعد الله الحسنى وفضل الله ا وفضل ل م ا ه د ي ن على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفره و ر ح م ة وكان الله غ ف ا ا ل م ن ت و ف ع ه م ا ل م ل ا ئ ك ة ظ ا ل م ي أ ن ف س ه م قالوا ف ي م كنتم ا ا ق ل و ا كنا م س ت ض ع ف في ي ن ا ل أ ر ض ق ا ل و ا أ ل م تكن أرض الاسلاميه ل ه و ع ة فتهاجروا فيها ف و أ ئ ك م ه جهنم م وساءت ص ر وعفين موسوعه ن الرجال ا ل ن ا ء ا ل و ا ن ل ن ا ب ل س ا ل ل ه أن ي ع ف و ع ن ه م و ك ا ن ا ل ل ه ع ف و ا غفورا في ومن يهاجر س ب ي ل ا ل ل الأرض ه يجد في م ر ا ا غ م ك ث ي ر ا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى, مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أ ج ر ه على الله وكان الله غفورا رحيما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 فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون, فيميلون عليكم ميله و ا ح د ة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 ذَ طُمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ الصَّلَاةَ إِنَّ تَهِنُوا して私たちはこのように私たちの思いを知っている و とを知っているのは私たちの ب いを知っていることを م إن تكونوا ت ع ل م و ن أ ف إ ن ه م يعلمون كما تعلمون وترجون من, الله ما لا يرجون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما ح ك ي م 私の思い出を聞いてくれていることを知ってくれていることを知ってくれていることを知ってくれている。 يحب ان أن من كان خ و 書いてあげる」「私の名前は私の名前を書いてあげる」「私の名前は私 خ 名 و ن من الله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 في ا ل الدنيا ح ي ا ة ف م ن ي ج ا د ل الله عنهم يوم ا ل ق ي ا م ة ح م ن يكون عليهم ك و ى 「そんなにすてきなことを言うことはないです。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 ما ما ك 夜は何をしてくれないか」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 ونصله جهنم وساءت مصيرا とについて話すことについて話すことについて話すことについて話すことにつ ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إ ن يدعون من دونه إ ل ا اناثا و إ ن يدعون إ ل ا شيطانا م ن نصيبا عبادك م ف ر و ض ا و ل ل أ ض ن ه م النابلسي أ م ه ب ت ك آذان للعلوم ا م و ر ن ه م ف ل ا س ل ق ا ل ل ه اتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إ ل ا غرورا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 َأُولَئِكَ أَحْسَنُ يَدْخُلُونَ وَلَا يُظْلَمُونَ وَمَنْ الْجَنَّةَ نَطِيرًا دِينًا وَجْهَهُ مِنْ مَنْ أَسْلَمَ「私 لله وهو محسن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 ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم, وما يتلى عليكم في الكتاب في ي ت ا م النساء ا ل ا ت ي لا تؤتونهن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 وَمَا تَفْعَلُوا وَإِنْ مِنْ عَلِيمًا امْرَأَةٌ اللَّهَ كَانَ فَإِنَّ خَيْرٍ بِهِ「こんなふうに ا われている ا は私の ل ا 出を知っているのは私の思い出を知っているのは私の思い出を知っているところで ا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن ت ع د ل و ا بين النساء ولو حرصتم َلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْرِ كَالْمُعَلَّقَةَ تُصْلِحُوا اللَّهَ كان اللَّهُ فَتَذَرُوْا هَا وَتَتَّقُوا كَانَ غَفُورًا يَتَفَرَّقَ سَعَاتِهِ رَحِيمًا مِنْ وَإِنْ وَإِنْ كُلًّا فَإِنَّ يُغْنِ「なぜならば私َ ا を借りてくれるのか」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 「私の手を借りてくれ ا ل は私の手を借りてくれたのは私の手を借りてくれたのは私の ك を借りて ا れ ل のは私の手を借りてくれたのは私の手を借りてくれたのは私の手を借りてくれたのは私の手を借りてくれた ن و ا و ع ه ا ل ن ا ب ل وكان ي للعلوم ه س م ي ا بصيرا يا أيها ا ذ ي ن ن الاسلاميه لله ولو على أ و ا ل و ا ل د ي ن و ا ل أ ن ا ب ل ن ي ل ل ع ل و ر ا ف ا ل ل ه أولى ب ه م ا ف ل ا ت ت ب ع و ا ا ل ه و الحسنى 「今日は私 ل 思い出を忘れずに」 وال الذي والكتاب الذي بالله وملائكته واليوم نزل على رسوله أنزل قبل ورسله يكفر من وكتبه 治の日の夜」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 ب ش ا ل منافقين ب أ, أ, أ, من من ب إ ن ل ه, ه م عذابا أليماً الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتقولون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعاً.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 「今夜は何をしてくれないかわからない」 「なんでしょう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 「まだまだ明日を終えなム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 「あなたは私のことは私のことは私のことを知っておくことは私のことを知っておくことは私のことを知っておくことは私のことを知っておくことは私のことを知っておくことは私のことを知ってお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 بِهِ مِنْ علم ٍِْ إ ِ ل َّ ا اتباع ََ الظن وما ََ قتلوه ََُُ يقينا َِ بل َْ رفعه ََ الله َُّ اليه َِْ وكان َََ الله َُّ عزيزا ًَِ حكيما ًَِ وان َ من أ َ ه ْ ل ِ الكتاب َِِْ إ ِ ل َّ ا ليؤمنن َََُِّْ به ِ قبل ََْ موته َِِْ ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم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 شركه ا ل م م ن ه د و ا ل م ؤ م ن و ن ي ؤ م ن و ن ب م ا أنزل إ ل ي ك و م ا أنزل م ن قبرك و ا ل م ق ي م ي ن ا ل ص ل ا ة والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما انا اوحينا اليك كما اوحينا ويوحينا ا إلى إ ب ر ه م و إ س ي ل و إ س ح ا ق و ي ع ق و ب و ا ل أ س ب ا و ب ل س ى ي للعلوم ا و ن ا س ل ا و م ي ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما, وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس 「私の名前は私 ل 名前は私の名前は私の名前 ل 私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は ا の ل 前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名 ه は私 ل م 前 وكفى بالله شهيدا ان ل ل ه شهيدا إ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم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 تقولوا ثلاثة ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خ ي ر لكم إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد س ب ح ا ن وما في, في الأرض وكفى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 ي ب موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه